Up, dead dad يا ما احلاها فرحه ويا ما احلاها دامت هالاعياد ودامت الله يهنيكم فرحه ويا ما احلاها فرحه ويا ما احلاها تتجدد نلقاكم هالعيد بفرح ازهر وزادت الافراح يا ربي عيد والهُموم تنزاح هل فرحة عمّت الدنيا وسمت لروح ذكر الله ورسوله المسك فوا كل سنة وانتم بخيرات يا اهل الله يعود علينا و فيكم يكمل سعادنا كل سنه وانتم بخير كل سنه وانتم بخير دامت هالاعياد ودامت الله يهنيكم كل سنه وانتم بخير كل سنه وانتم بخير تجدد الافراح وبالبسمه نلقاكم فرحه ويا محلاها فرحه ويا محلاها دامت هالأعياد ودامت الله يهنيكم فرحه ويا محلاها فرحه ويا محلاها تتجدد الافراح وبالبسماتكم محلات منتجعنا يجمع الاطياب كل عضو يا حلاته لعشاق اسال ليش قال اني غاب ليش الغيبه الطويله يا ترى الاحباب بعيد الاضحى مبروكينو لنا يعوده منتياكم يتبسمو ينثروا الضحى عاد على فيكم يكمل ساعه كل سنه وانتم بخير السنا وانت فرح دامت الاعياد دامه الله يهنيكم السنا وانت فرح السنا وانت فرح تجدد الافراح بالبسمان نلقاكم يا محلاها فرحه ويا ودامت الله يهني حاويا محلاها فرحه ويا محلاها تتجدد الافراح وبالبسمه نلقاكم هذا عطر الموده يكتب اشعار يهني في رساله ويرسم الافكار وجيتكم وحدتين اخبار بمناسبة الأمل كل كل واحد يهنينا كل, يهنين. كل, يهنين. كل سنة وأنتم بخير كل سنة بخير دامت هالاعياد ودامت الله يهنيكم كل سنه وانتم بخير كل سنه وانتم بخير تتجدد الافراح بالبسمان لقاكم فرحوا يا محلاها فرحوا يا محلاها